بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقوا الله وانتم تعلمون وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجوا للرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضات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 إيثقونكم يكون لكم أعداؤه ويبثطوا إليكم أيديهم وألسنتهم ويبثطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وود وود لو تكفرون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 إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومن مِنْ تعبدون من دون الله إنا براء منكم ومن دُونِ تعبدون من دون الله يكفون بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا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 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلواكم في الدين ولم يخرجوكم, ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين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 إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتمهم مؤمنات فلا ترجعهم إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم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 ك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزني ولا يسرقنا ولا يزني ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترنهم بين أيديهم